117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فال ف الله ف ب الله فَتُ ق يم إذ ف الصه 124. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي 119. حديث موسى إذ ناداه ربه في الواد المقدس طوى إذ أبئل 117. فقل أن لك إلى أن تزكى 118. وأهديك إلى ربك فتخشى 119. فأرىه الآية الكبرى اشنوا رفنا فقل لا انا ربكم اولا فاخذهم الله فأخذ 124. ذلك لعبرة لمن يخشى 125. أأنتم أشد خلقا أم 124. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاو مَتَاعَنَّكُمْ وَلِأَنَّامَكُمْ فَإِذَا جَاءَ أَثُقُومَ مَا تُلْقُوا 124. وإن الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه نَفْسٍ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى إِذْ أُنُنكَ 11. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشي